بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم نفعنا الله بعلمه المسائل الثلاث وأدلتها وأتبع التميمي كل سائلي بذ الثلاث جملة المسائلي فأولاً نقول إن ربنا أتم فينا رزقنا وخلقنا ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول فمؤمن بالرسل في سعادتي ومن عصى ففي لضاً وقادتي بسورة المزم للدليل وأخذه إلهنا وبيل وثانياً فقد نهى أن يشركوا بربنا الأنداد لا ملك مقرب يجوز ولا نبي مرسل يحوز دليله من آية الجن أتى فافهم هديت ما أقول يا فتى وثالثاً أن الذي أطاع الرب والرسول ثم صاع محرم عليه أن يوالي معانداً ولو من العيالي دليله أواخر المجادلة فاسمع كفيت واشكر النباذلة ثم اعلمن يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عنادي وشرطه الإخلاص من أساسي من جنة مخلوقة أو ناسي دليله في الذاريات يقرأ فاعمل به مجاهدا لتبرأ وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أباق له ووصفه الإفراد بالعبادة فقم به لتكرم الزيادة وعكسه الشرك بلا تردد ومن وعى مقالتي فقد هدي دليله بسورة النساء وخل حتما مكمن البلاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فدرسنا اليوم فيما يتعلق بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع أو المسائل الأربع وسيكون درسنا في هذا اليوم ما يتعلق بالمسائل الثلاث وبأدلتها المسائل الثلاث وبأدلتها والمؤلف الأصلي وهو الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله أرشد المرأة المسلم إلى ثلاث مسائل ينبغي عليه أن يتعلمها وأن يفهمها فهما جيدا والناظم هنا نظم هذا الفصل برمته